Book 2. 32 32 Wasalethun. 4 Wasalethun. Restorane keturi. Filmatam arba. Fi matam arba. Porcija keptų bulvių su padažu. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب ار <تصفيق> 2 بورتسييا مع المايونيز واثنان مع المايونيز ار <تصفيق> <تصفيق> سجق محمر مع الخردل المستردة و3 سجق محمر مع الخردل الكوكيته جوفو ماذا عندكم من خضروات ماذا عندكم من الخضروات ار توريت بوبليو عندكم فاصوليا عندكم فاصوليا ار توريت عندكم قرن بيض؟ اه عندكم قرن بيض؟ اش ميكسو كوكوروزو احب اكل الذره احب اكل الذره اش ميكسو أحب الخيار احب اكل الخيار. احب اكل الطماطم احب اكل الطماطم ارميكساتي رسوغونولايسكوس اتحب ايضا اكل الكراث اتحب أيضا اكل الكراث ارميكساتي اير اكل مخلل ملفوف اتحب ايضا اكل مخلل ملفوف ار ميكستي اير اكل العدس اتحب ايضا اكل العدس ار ميكستي اير اكل الجزر اتحب ايضا اكل الجزر اتحب ايضا اكل البروكلي اتحب ايضا اكل البروكلي <تصفيق> أتحب اير بابريكا اكل الفلفل الحلو اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو اشني ميكسو سفوغونو لا أحب البصل لا احب البصل أشن ميغستو أليفوغي لا أحب الزيتون لا أحب الزيتون أشن ميغسو غريبو لا أحب الفطر لا أحب الفطر